سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه بكل امرئ منه يومئذ شئ يبغي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة